نمضي قتالاً الى قدسنا نبغي على دربنا نمضي قتالاً الى قدسنا نبغي رجالا على دربنا نمضي قتالاً الى قدسنا نبغي على دربنا نمضي قتالاً الى قدسنا على دربنا ليبقى وثيقا يا اخي عهدنا ومهمسات لل জালন নালা দম বিনা নমগত জালন এরা উৎস নালা দম বিনা লি অতি কন্যা ও মহম সাল للد مانا ومه صات للدعد والبن الشهيد للمج قادها والموت لا يثني للزحف جندها والبن الشهيد للمج قادها والموت لا ييتني للزحف جندها والبن الشهيد للمج قادها والموت لا ييتني للزحف جندها فإين الّ জাল الرجال কিংকল ওসু وعند القتال ونز الصمود نمض قتالاً الى قدسنا نبغ رجالاً على دربنا نمض قتالاً الى قدسنا على دربنا ليبقى وثيقا يا اخي عهدنا ومهما سالت للدعوه دمانا ومهما سالت للدعوه دمانا. وسيد ينادي حين نالها عجلت إليك ربي لترضى وسيدي ينادي حيننا لها عجلت إليك ربي لترضى فاين الرجال هم كن وعند القتال رمز الصمود فاين الرجال كالاسود وعند القتال رمز الصمود نمضي بكالا الى قدسنا نبغي رجالا على دربنا نمضي بكالا على دربنا ليبقى وثيقا يا اخي عهدنا ومهمسات للدعوه دمانا ومهمسات للدعوه دمانا ودعوتي ماضيه يا يحمر ركبا امثال الهذيب ودعوتي ماضيه يحمر ركبا امثال الهذيب قد ودعوتي ماضيه يحمر ركبا امثال الهذيب قد رعى الرجال هم كالاسود وعند القتال ومن ذو الصمود فأين الرجال بمته الاسود وعند القتال رمز الصمود نمضي قدام الى مدفنا نبقى رجالا على دربنا نمضي قدام الى مدفنا نبقى رجالا على دربنا ليبقى وثيقا يا اخي عهدنا ومهما سالت للدعوه دمالا في الله تلاقت للنصر ايادينا وتبقى الشهاده اسماء امانينا في الله تلاقت للنصر ايادينا وتبقى الشهاده اسماء امانينا في الله تلاقت للنصر ايادينا وتبقى الشهاده اسماء امانينا فاين الرجال هم كالاسود وعند القتال رمز الصمود فأين الرجال هم كالوسود وعند القتال رمز الصمود قتالنا الى قدسنا على دربنا نمض قتالنا الى على دربنا ليبقى وثيقا يا اخي عهدنا ومهما سالت للدعوه دمالا ومهما نمض قتالنا على دربنا نمض نبغي رجالا على دربنا ليبقى وتيقا يا أخي عهدنا ومهما سالة للدعوة دمانا ومهما سالة دمانا ومهما سالة دمانا ومهما سالة